فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ وَشَدُّوا كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 والذين اتحدوا مسجدا ضررا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإيرصادا وإيرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ول إن أردنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا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 112. والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 114. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن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 بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استوفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدول لله تبرأ من إن إبراهيم لأواه حليم.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 مرضون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما توهم كافرون أو لا يرون أنهم فِي في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون يُفتنون في كل عام أَوْ أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَدْبَرُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسب الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم